بل نُقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ وَيْلٌ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا تَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون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 افلا يرون ان انائتي الاعضاء نقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون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 وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Al-ladin yang khawatir Rabbu-mu bil-qabir, wahum min al-saat mushfquun, wahad zikrum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 فجعل لهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بانهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتين يذكرهم وقالوا له ابراهيم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 ونجينا هوالوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافِلَتَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وإسماعيل وإدريس وذالكِفْل كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ الْحُسْنَاءُ لَأَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهِتَة أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ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 وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ مَا تَصِفُونَ